بسم الله الرحمن الرحيم أ ه ل ا بيكم ب س م ة أ م ل ج د ي د ة ب س م ة أ م ل ا ل ن ه ا ر د ة هنعيشها مع الرحمه ما هو يعني ب س م ة أ م ل ع م ا ل ة تزرع الخير خلي ب ا ل ك و يعني انتوا لو س أ ل ت و ن ي هو برنامج ب س م ة أ م ل دا عايز يعمل إ ي ه في ا ل آ خ ر عايز يرسم ب س م ة أ م ل على وجهنا عايز يزرع الخير الخير الي ل أ ن ا هحكيه ا ل ن ه ا ر د ة لما ا ل ر ح م ة تملا قلبك وتتغلب حتى على اختياراتك ا ل م ا د ي ة و ا ل م ا ل ي ة حتى لما يكون عندك ف و ص ة م ا ل ي ة ج ا م د ة جدا وهتكسب كتير جدا لكن تحط الرحمه في ا ل ك ف ة ا ل ت ا ن ي ة أ ن ا أ ح ك ي ل ك م ق ص ة ح ق ي ق ي ة ق ص ة الحج سيد و ق ص ة الحج سيد يعني أ ن ا لو ح ك ي ت ل ك م ا ل ق ص ة دي و ق ل ت ل ك م دي حصلت زمن ا ل ص ح ا ب ة تصدقوها لكن لما أ ق و ل ل ك م دي حصلت في س ن ة 2003 و 2 0 0 4 ه والفين و ر ب ع ه يمكن تستغربوا اوي أو احنا دايما س ع ا ت بنتخيل ان تكرر أ خ ل ا ق ع ا ل ي ة زي أ خ ل ا ق ا ل ص ح ا ب ة مستحيل ليه دايما يا ج م ا ع ة إ ح ن ا عايزين نشوف الدنيا مش ح ل و ة ليه دايما عايزين نتخيل إ ن معدش ا ف ي حاجه ح ل و ة أ ن ا بقى في بسمه أ م ل دا عمال اقلكوا و لا في حاجات ح ل و ة كتير وشبه أ ي ا م ا ل ص ح ا ب ة وعمال ازرع في الخير زي ما أ ع ل ا م كتير في القنوات الاعلاميه وفي الجرائد عملين يقولك راجل من الناس الي ل ربنا فتح عليهم فتح كبير وربنا فتح عليه مصانع وشغل ه واغتنى وربنا وسع عليه ووسع هو على عباد الله لكن انا ح ح ك ي ل ك و موقف مر بيه هو الي ل حكاهولي الموقف د ه انا ت ع ل م ت منه ان ليه ربنا وسع عليه عشان ا ل ر ح م ة الي ل في قلبه ب ي ح ك ي ل ا ل ح ج سيد بيقولي كان فيه مزاد مزاد لشراء بيت بيت مش بيت بقى أ ص ر كبير من ا ل أ ص و ر ح ا ج ة سيد ربنا موسع عليه و ف ت ح عليه ا ل أ ص ر دوا ق م ت ه ع ش ر ة مليون جنيه ح ا ج ة ر ه ي ب ة بمزارع يعني مش مجرد بيت لا لا لا لا دا, دا, دا, دا يعني ح ا ج ة ض خ م ة جدا بصبل س خيل ح ا ج ة ك ب ي ر ة ك ب ي ر ة كبيره ح ا ج ة سيد دخل المزاد ها, ها ها ها قعدوا يعلوا رسل مزاد عليه ب ع ش ر ة مليون جنيه وخلاص وعايز يدفع وعايز ياخد الحاجات دي و ح ي ش غ ل ه ا و ح ي ح و ل ه ا بقى ا لمشروع وتمام وهو طالع من المزاد بس لقى اتنين ستات واقفين بيدمعوا ب ي ب ك و ا تلفت ن ظ ر و وهو بقى فرحان بالبيع الي يكسبها تلفت نظروا ل ا ت ن ي ن ستات فقالهم م ا ل ك و قالوا له احنا صحابي البيت ابونا مات وعليه ديون باتناشر مليون جنيه مصانع وشركات وعايزين ندفع ديون ابونا وكان أ م ن ن ا إ ن البيت دوا يتباع باتناشر مليون ب ي ش ب ع ش ر ة هنجيب الاتنين مليون الفرق منين وكان ف ي واحد متفق م ع ن ا جاي المزاد هيدفع الاتناشر اتعطل في المرور أ م ر س ي عليك المزاد انت ب ع ش ر ة انت هتاخده ب ع ش ر ة و إ ح ن ا هنتورط في الاتنين فبكينا إ ن ن ت ب ا ع البيت وكمان ملحقناش نحصل ا ل م ش ك ل ة الحاج ة س ي د سكت ك د ه قالهم أ ن ا من ر أ ي ي البيت م ا ي س و ي ش أ ك ت ر من ع ش ر ة لكن انتو بتقولوا انو في واحد كان جاي ي ش ت ر ي ب ا ت ن ش ر قالوله اه والله قالهم و انا هعمل م ع ا ك و ح ا ج ة عشان د م و ع ك و دي انا هتنازل ان انا خدت المزاد و ح ط ل ب من رئيس ا ل ج ل س ة يعيد المزاد تاني بعد يومين يكون الراجل الي ل عايز يدفع الاتناشر جه والله لو هو عايز يدفع ا ل ا ت ن ش ر ياخده مني قالوله معقوله تعمل ك د ه بعد ما ج س ي عليك المزاد قالهم طبعا ب ع م ل ك د ه عشان انا ما ماحبش اخد ح ا ج ة فيها دموع ناس اسمعوا ا ل ك ل م ة دي تاني ما حبيش اخد حاجة فيها دموع ناس. ورجع ع ناس و للارضيه وقاله ل انا عايز اعيد المزاد قاله ليه دا رسي عليك مبروك قاله ل يمكن واحد ياخده ب ا ث ن ا ش ر اكتر مني عشان ن ر ض د س ت ا ت دول ص د ق و ا وتعادل مزاد ومرسيش ا عليه ورسي على الرجل التاني و ط ر ا د و ا الستات وخارج لقاهم بيبتسموا قال لهم مبروك عليكم. انا راح علي المزاد لهم عليكم علي مبروك لكن كسبت حاجه اكبر يمكن ا ب ت س ا م ت ك و ديا تنزل في ميزان حسناتي يوم القيامه تدخلني ا ل ج ن ة ب س م ة أ م ل للي يرحم الناس شكرا والسلام عليكم و ر ح م ة